الحمد لله ن ح م د ه و ن س ت ا ه ونعود لله ان ش و ر ا س ك ن ا ن لله و ن ع ي و ن ع ي لله ونعيد لله ونعيد لله ن ع ي د لله ونعيد لله ونعيد لله ونعيد لله ونعيد لله و ن ع د لله و ن ي د ل ه و أ ش ه د أ ل ه ونعيد ل ه ونعيد لله و ن ع ي لله ونعيد لله ونعيد لله و ن د لله ع ي د ل ه ونعيد ل ه و ن ع ي لله و ع ل ل ونعيد لله و ن ع لله و ن ع ي لله ونعيد لله ونعيد لله و ن د وعلى ا م ه وصحبه وسلم وبعد عوض الله من و ط ا ر الدين بسم الله ا ل ر ح م ة الرحيم ما كان لاهل المدينه من حوله من العرب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا رجل ان ف ت ن عن نفسه ذلك بانه لا ي س ي ب ه م م ع ه ولا ن ق د و ولا ن خ م س ت ه في سبيل الله في سبيل ل ل ه ولا تكون موتا يغيب الكفار ولا ي م ا ل و ن من عبدهم م و ل ا إ الا كتب لهم به عمل صالح ان الله خلا ي د ي ع ى ج ر المحسنين ولا ينفقون نفقه خيره ة ولا كبيره الا كتب, كتب لهم ليجزوهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينشروا ا ل ا ف ه فلولا نفرا من كل فرقه منهم ط ا ئ ف ة ليتفكروا في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون يا ايها الذين َ امنوا قاتل الذين َِ يلونكم ُ من الكفار َُِّْ وليجدوا َ ا ِ فيكم ُِ مردا واعلموا ََ ان َّ الله َّ مع المتقين ََُْ هذه في المقطع الاخير في سوره التوبه لو كان لاهل المدينه ة و ان ل ح م العرادة و يتخلصوا عن رسول الله هذا توبيخ خفي تقريع له يعني كيف تتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج للقتال و أ ن ت م في بيوتكم الا تستحيون من, من الله أ ل ا تستحيون على رجولتكم كيف تتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب و ح م ا ر ة القلب والضحك في الشمس كما قال أ ب و خيثمه أبو خ ي ث في ذل ا ل ظ ل ي ل والماء البارد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالحر ولم ا ل ه يدع خ ل ر ي ا حتى ا ل ح ق برسول الله صلى الله ع ل ي ه و س ل م و ا ت ل أفضل من رسول ا ل ل ه صلى ا ل ل عليه وسلم وله ه ي د ع يدعى ل من ل ا رسول أنه من ر الله صلى الله عليه وسلم أ و أ ك ث ر منه ف من ا ئ د ة لمجتمعه ووجوده بقائه في داخل م ج ت م ع ه أ ف ض ل ل ا م ة من بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل م د ي ن ة فليشر ا ب ب ن ا ن ه ما دام ر س و ل صلى الله عليه وسلم وهو خير المناطق الترم وهو الذي علم هذه الامه دينها كان في الصف ا ل أ و ل يتعرض للقتل والجراح وتكسر رباعيته الناس الان يكونون سلام ن من تمعه ب ح ا ج ة إ ل ي ه نعم ان الجمال ب ح ا ج ة أ ش د من ح ا ج ة مجتمعه إ ل ي ه إ ن ا ل أ ج م ا ل ب ح ا ج ة إ ل ى م م ا ذ ج تسير امامه ب ح ا ج ة الى اسم حسنه حتى تقتفي خلفها حتى تمشي على خطلها ولذلك نحن لم نتكلم عن الجهاد نقول كان حمزه وكان مصعب وكان و ا ن معاذ بن جبل وكان المثنى وكان القعقاع لماذا لا نقول فعل العالم الفلاني كذا وفعل ا ل د ا ع و الفلاني كذا وشجاعه الكاتب الفلاني او صاحب الدعوة الفلاني كذا وكذا لماذا فقط عندنا قصص الابدانيه قصص ا ل ص ح ا ب ة لماذا لا تجدد هذه القصص من جديد واذا لم يجددوا العلماء من الذين يجددونها يجددون هؤلاء الذين يبحثون عن لقمه الخبز يسيرون من الصباح ويرجعون بعد العشاء حتى يجمعوا رئيسا, رئيساً وكيوتا لحولتي ا العلماء الدعاه الذين يذكرون هذا الدين هم الذين يحافظونها أ ك ث ر ولكن ه ا ه الذي ي ع ل هذا هو ا ل ي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا و الذي يجعل م ذ ا هو الذي يجعل ه ذ و الذي يجعل هذا هو الذي ي ن ع ل م ذ ا هو ا ل م ي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا ه الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل ا هو الذي يجعل هذا هو الذي يجعل هذا هو الذي ج ع ل هذا هو الذي يجعل هذا و الذي يجعل هذا ق و الذي ع ل هذا هو الذي يجعل ه ذ ص هو ا م ا ي ن ظ ر و ن لو كان الجهاد الفردعان في عبوان التعامل ماذا لا يوجد فلان ولا ي و ج فلان ولا ي و ج فلان هؤلاء لا يعلمون الحكم الشره نحن نعلمهم معرفهم أ ذ ك ي ا ء ورعين صالحين صادقين ا ذ ا موقفهم يشكك الجمادير بحكم هذا الجهاد ما لكن ا ل ل ه ل المدينه و ا يحالهم من العرب ان يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بانفسهم عن نفسه ان ي ت ر ف ع عن مكان هو فيه يعني ك ل م ا ي ك و ن في المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ذلك بانه لا ي ص ل ق ه م دمى عاقش ولا نصر و ل ا نحن خ ص د ي و في سبيل الله ودائما القتال يقيد في سبيل الله وكل ما في سبيل الله مذاق لقطف ا ل ق ر آ ن الكريم أ و في ا ل س ن ة كما قال ابن حجر ان يتبدل منها الجهاد والقتال ما غدرت ما ر ا ة في سبيل الله عن القتال يعني الجهاد والجهاد اذا قطف ا ل ق ر آ ن او السنه انما طعم القتال ليس الدعوه وليس التدليس وليس وليس الخطبه وليس ما فقط القتال والقتال في الاسلام في سبيل الله ومن قاتل لتكون كلمه ا الله هي لن ا يصنع في سبيل الله ولا يطعون موتا وليد الكفار ي ل د ل ويرهد ولا ينعادون من عدو منا اي وصلا او نصلا ولا اطلاق ترثاث عليهم الا كتب لهم به عمل صالح كلهم مكتوب الله يكتبنا كل شيء إ ذ ا كانوا خلدكم في سجن ما صنعمكم ونجزكم ع ج ر كله الطعام واجر والله واجر والنجاح واجر والمؤجر كل واجر ما دمت خارجا مش من سبيل الله ولو لمست الان فانت شهيد حيث ممت مت ب ا ل إ س ه ا ل مت بالمرض مت بالتدريب الرياضي قفزت من مكان عال ي وجئت على ر أ س ك ومت ففي سبيل الله أ ط ل ق ت رصاصه من أ خ ي ك ف أ ص ا ب ت منك مقترا فانت شهيد أ ط ل ق ت رصاصه خطا على ن ف س ك وقتلت ف أ ن ت شهيد في الحديث الصحيح من وضع رجله بالركاب فاصلا فوقفته دابته فمات او لدغته ل نام يعني او ع ع ث م ا ت او ا ق ر م الموت باي حدث موت فهو فيه فهو شهيد وان له الجنه, وإن له الجنة. حديث صحيح ونظر لك م ي ت حزمت والان أنت الآن بعد ان خرجت من سبيل الله خلاص أ ن ن ل ت ق القتل بمثلتي لك سواء على ج ر واحد والشهاده ومن يخرج من ب ل ت ه م هاجرا إ ل ى الله اعذ بالله من التداربين ومن يهاجر في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا لعلم التخيير ليرزقنهم الله ر ب ق ا حسنا و إ ن الله لهو ا خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضوانا فنلتقي القتل كل واحد بمثلتي لك ف ق م مرتاح مطمئنًا لكن فقط نحن لا نغسل الذي يختلف ا ل م ع ر ك ة ولا نكفينه منه ولا نخلي عليه ل أ ن ه في المعركه ولا ولا نفلي عليه. في هو الذي يعمل معامله الشهيد لكن ا ل آ ن أ ن ت في ميدان التدريب لو قتلت دراسات لا نغسلك ولا نكفني ل ولا نخلي عليك معامله الشهيد حيثما كنت على الطريق قتلوك اعداء الله والشيعيين والعملاء لا نغسلك ولا ن ك ف ل ك ولا ن ص ل عليك انت شهيد ا فهو شهيد لان له الجنه ولذلك ه ذ ا الراحه الكامله م ن ا ل آ ن ل ان ت ب د أ ت خ ط و ا ل ر ب ا ك ولذلك ان الجنس ا ل د ي ن ا لا يخل من الدين ما عليها خيرا مما ط ن ع ت عليهم شمس وغربت ولما ي ممكن رمضان لا يختم على عمل ه يبقى دراما و م ف ت ي ح ا الى ي ا م القيامه ويبقى ملكا من يسجل الى ي ا م القيامه اخر صفحه من الصفحات كان ك تبقى ا ب كل يوم يؤخذ عمى فتكادي ب ع ا منسخه وتضاف الى تجلى امامك الى يوم القيامه إ ل ا ا ك ن يقول لك ان يكون هذا المكان يقول لك ان يكون هذا المكان يقول ل ر ان يكون هذا المكان يقول لك ان يكون هذا ا ل ر ك ا ن يقول لك ان يكون هذا المكان ل ك ل الدين ق ا ر ل على ه ا ل ن ب ي ا ى ت ت ك ا ت ل وقف الكتاب هذا الدين قلنا ت فاذا كان ر ف المصادق يستول الكتب وينتشر الشرك ويجعل الاسلام مكارمين أ ن ن ي اعلم الاسلام كلهم صلاح بكلها رصاص وقف الرصاص و ا ل ر و س يستولون على اغاني الطن لماذا عمل مطابقة القرآن شيء لو نريد ان نعلم القران في المدارس لا حد بالقران وعلم احد الجامعه فانه ا جامعه نافتونغ مبارس م في في ولكن الله يسعدك على العالمين ويسعدك ع ل ي ه م ا ل م ج ا ل د م ا ويسعدك على الله عز وجل على البشر ولكن صغيرة ولا يمسكون ن ط ق ة ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة ولا أ ق ط ر ن غازيا لا لا ت ع ن ت ا ل ن ط ق ة ص غ ي ر ة أ ن ت دفعت صغير البيوت هذه قد تكون عند الله عز ي ج ل أ ع ظ م م ن م ل ي ا ن درهم يدفعه تاجر في ا ل إ م ا ر ا ت في ا ل س ع و د ي ة ودرهم ص د ق مواطن الفدره في الحديث الصحيح أنت صدق فانفق مائه ارض ب ر ه م ف أ خ ذ من طرف مالها من ارض ماله الكثير ولكن صغير سغيرة ولا ينفقون فهو نفقه صغيره ولا ت د ل ي ر ولا تستطيع شيئا لقد أ عزل الله عز وجل ق ر آ ن ا مثل ب س ا ع التمر الذي تصدق به ابا عقيم فاعتمد كي تنمى التمر <أبي> هذا قال ل ل ر ي من الله قادت ويؤدي تضيق عز وجل ن خرمين عن يا لا عمليا و للصدقات م الذين والمزين المطلعون والذين لا يجدون الا جيدهم سخر الله منهم فيدخلون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم ماذا ستلتين م ن س تمد كرهان مثلها ل ى يوم الكيلومتر ل ا ت س ت ط ر شيئا لا ت س ت ط ر أ ي ن و ف ق ة ا لما ك ا ن صغيره ورجوله ولم ترد بها لانك ر تنفق بهذا النقي ومن ل إِلَّا ا وَادِيًا يَقْطَعُونَ ك ت ب ه م الذين ه اهليس وأنهم م منالك في يشاركونكم العجر يترددون على اعداد السكرات ا ل ب ا ك س ت ي ن ي ه ويحرمون من ا ل ت أ ش ي ر ا ت هؤلاء ا د ل ه ن تعذيكم ان في المدينه لا رجال ما سرتم نصيرا ولا قطعتم وادلا الا كان و ا معكم حدثهم ا ل من ر يحاول ان ياتي وياتي من, من اجزه الامن او ي س د ب عدم ازدهاد السفر او غير ذلك فان شاء الله يشارككم في العدل اما الوزن الكبير ف ه و ع ل ى الذي وصل الى العدل ورجع ل س ي د ن الله يصل الى ع ر د الجواد ويرجع اين يرجع يرجع الى بلاده لا يستطيع ان يتكلم لا يستطيع ان ي ت ح ر ض لا يستطيع ان يحمل ر س ا ص ة لا يستطيع ان يقول لا اله الا الله بصوت عال بين اربع خمسين من الشباب كيف لا ي ح س ب الله عز وجل ويعذبه ع ذ ى بلاد المن هذا يوم ا ل ق ي ا م ة كيف ارتدى على ع ق ا ب ه خاسرا بعد ان يصل وبعد ان ب فقال فمن له يا امي ضعفني الشيطان م لك ومتى كم القتامه لكن يا اخوانك اما على البنت ذي اقله ولم ا ا ن يدمر عن الجهاد واخرج الذين دمروا ا ل ف ت ا ئ ن ي وما ق ا لعن احد و من الصحابه منعه الدم ع ل الجهاد الا ذى وكل سعاده معدن المدينون ان ر س ا ل م الله صلى الله عليه وسلم قال له انا سعيد هل كان هذا ا ل ما من الخروج ل ط ب و ب وللخندق ولخيبر ولغيرهم ام ا ن ك ر هذا الذي يعتبرون به حتى فيلم مكانين قال له رجل استنفر للكتاب فهو فهمت وعليه دين ماذا ا نفعل قال ان كان عند الوفاء للدم فهذا اولا ل ج ه ز نفسه من الدم لا يسدد ا ن ه ر يذهب بنفسه ويترك ا ل أ م ن ل أ و ل ا د ه نفقه وبعد ذلك إ ذ ا بقي ش و لا يصدهم الدائنون إ ل ا إ ذ ا كان الدائنون الذين ي ق ب د و ن هذا المال يمسكونه في الجهاد ف إ ذ ا كانوا يمسكونه في الجهاد لا يصدهم اسم عبد ا ل ل بن تيميه هل سمعتم ا م الذي ليس ع ن د ن مال وصدق فهذا من باب اولى لا يصدق ا دائما وقال لبن ت ن م و ن رجل من عند الله مال يريد ان ا ت ص د ق بني او يزكيه م و و ا ن ا لي الفقراء ان اعطي الله للجهاد مات الفقراء من الجوع قال اعطي الجهاد وليمه الجياع ن لا ز ج لان الله عز وجل اتفقوا على انه لذيذ لكتل ل ا م م س يعني ن المتطرف الكفار ليهم ي إ ذ ا كان عندنا مجموعه من ا ل ا ر مجموع من أ س ر المسلمين وتطرف ا بهم اي و يظن اننا أ ت کر ل ا إذا ن ا ن ك ت ر ا فما يجوز ن نعم ي لنا ان ن ت ل ق على الكفار و اذا ن كنا نقتل ا ل أ م ة باتذاك ا ل أ م ة باتفاق الفقهاء ي ج ي ز قتل المسلمين في ح ا ل ة الحرب إ ذ ا اضطررنا ل م و ا ج ه ة الكفار ففي هذه الحاله ة حالة حالة أولى لأن في حالة الجيوة بسأل الجواء يموتنا وأن التطرف بسألنا موت بسأل ل ل ربنا يموتنا في في ا موت عز وجل أخص بنسبة اولى م من م ت ه م داعي ا وخيره م ولكن ت يجب ا د ي ن و ن ه م ا ا ي ه و ق د هو ان يكون هذا الموعد هو ان فقلت من ا ل م و ا ج ب ا ت ما ي ق د ذ ا ا ل ى و ع ا هو ا د يكون ف ق ا الموعد هو ان ي و ن هذا ل و ل د ا ل ف ق ي ر و م ن ه م ا ي ا ل م و ع ا هو ان يكون هذا ا ل م و ا د هو ان يكون ه ا الموعد هو ان يكون ه ث ا الموعد هو ان ك ا ن ا ل ج ه ا د ا ل م ت ع د هو ان هذا الموعد ه ان هذا ا ل ع ب ع د هو حضر ذ ا ل م و ع د هو ان هذا ل م و ع د ه قدم ك ا ل د ي ن كان ف ق ة بل اولى من ن ف ق ة النفس و ا ل ز و ج ة و إ ن كان استنفار فقضاء الدين اول يعني إ ذ ا الامام ا ل أ م ي ر قال له أ ن ت تعال سامر و ي ف ي الدين إ ذ الامام لا ينبغي له استنفار النبي مع الاستغناء عنه مفهوم、موكي. طيب ولذلك قلت ل و ض ا ق النار عن اطعام ا ل ج ي ا ع والجهاد الذي يتبرر بتركه قدمنا وإن وقلت إ ن فأنه ن مات كما مثالة الغياء التطرف أعلى في ت ه وهنا م م بفعلنا ي ن ايضا ل وقلت أ اذا كان الزرماء يجاهدون بالمال الذي يستوصونه فالواجب وفائهم لتحصيل النكيحتين الوفاء والجهاد ونصيحه احمد يوافق ما تكبده إ ذ ا كان الحال مثل حالنا هايان في ث ل ا ث ي ن في أ ف غ ا ن س ت ا ن إ ذ ا تعلمت ر ض الجهاد ان ا ج ي د ا ل د ا ب ه الراحله للدهر ليس فرقا ك ا ل ح د لا ي ج ب على الناس المنشار ولا النشاء يعني يجد على الاردن اناث ا من التذكرى عمان و د أن يأتي ن ل ناشيا مع ا ل ك ل ه و ا ل ك ث ر ة مع النجاح والركوب هذا نص المتزمون يقول فالعدل الصائل الذي يفسد الدين والدم لا شيء اوجب بعد ا ل إ ي م ا ن من دفعه يعني ي ت و ا على المسلمين بقوته ف ا ل ع د و ا ل ص ا ئ م الذي ي ل ف ب الدين والدله ن لا شيء او يجب بعد الايمان من دفعه ثم يقول يقول على ا م الجهاد قدم على الصلاه فقال ابو عبد الله بن عم الغزل في س شده البرد في مثل ا ل ك ا ن و ن ا اول ث ا ن يعني ديسمبر ويناور ف ي ت خ و ص الرجل ان خرج في ذلك الوقت ان يفرط في ا ل ص ل ا ة فترى له ان يغزو او ان يقعد. ان ان يقعد قال لا يقعد الغزو خير له او افضل فقد قال الامام ا ح ن د ب الخريف ما خشيت ت ض ب ي ع الفرد لان هذا م س ك و ك فيه ان ن اضل على ا ل ص ل ا ة او لانه اذا اخر الصلاه بعض الاوقات عن وقتها كان ما يحصل له من فضل الغزو مربيا على ما ط ع ق ه وكثيرا ما يكون ث و ا ب بعض المستحبات او واجبات ا ل ك ف ا ي ة اعظم من ث و ا ب الواجب من ثواب من صلب يعني هذا الكلام احمد بن عمدل يغطي لي ايام ان كان الجهاد ب ر ض الربايه يقول له ا ل و ض و افضل وعلم ذلك الدستور لان دربه الزكاه والمناه قد يكون ثواب واعظم من الفرد من فرض الصلاه قال فمن زكى بدرهم وتصدق باجل درهم فاني صدقه باجل درهم اعظم من اجل الفرد الذي هو الزكاه بدرهم ثم يقول سئل أ ح م د عن الرجل يهند قبل الحج قال نعم لا نرى بالوجه قبل الحج ب أ س ع ق و ل ا ل ف ر ي ض ة ل ا م الحج ا عند أ ح م د بن ح م د فرضه على الفور بمجرد أ ن تملك الزهاد و ا ل ر ا ح ة يجب عليك أ ن تحج و أ ن تحج ومع ذلك ا ل ز ه ا د المقدمين على حج ا ل ف ر ي ض ة عند أ ح م د و احمد وأحمد يكون حج الفرد على الفور طيب وهذا ن ق ى ن ق ى عندما قام ا ل ز ه ا د ف ر ض ة بايع قال ابن م ل خ ط ا ن ف أ ن ت أ ب ا عبد الله أ ح م د ا ل ح م د ل عن الرجل يغزو قبل الحج قال نعم الا انه بعد الحج أ ب ي د سئل عن رجل قدم وفده يريد ا ل ر ز و ولم يحج فنزل على قوم في د ي و ا ورمزاك فغضبونه عن الغزو قالوا لا ي ع ر ب لا د ك ا ء جدادك و قال انك لم تحج تريد ان تغزو قال ابا عبد الله يغزو و لا ع ل يرد لا و عليه ف إ ن أ ع ا ن ه الله فيما بعد حجا ولا م ر ا د الغزو قبل الحج باسى ثم يقول ا ذ ن تمنا واذا دخل العبي بلاد الاسلام فلا ريب انه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب اذ و... بلاد الاسلام كلها بمنزله ة البلد الواحد فرقبان ليس والأردن في صاربية وعظامفتان واحدة البلد الواحد ل م ن ز ل ه البلده و ا ح د ة و أ ن ه يجد النثير إ ل ي ه بلا ابن والد سامعين كلام ابن تيميه و أ ن ه يجد النثير إ ل ي ه بلا ابن والد ولا هرين ي ولا بارد م يعني ي لا ص ونصيص أ ح م د ص ر ي ح ة ب ه ذ ا وهو خير مما في المختصرات يقول وقتال البقع وقال في عيش كل ه ن يجيب على جميع إذا نفر إليه؟ أحمد فيه مختلف. الدفء م المثير ك ا اذا اليه ح المطلق ان يكون العبيد كثيرا لا ط ا ق ة للمسلمين به لكن يخاف ان ص ر ا عن عدلهم عطف العبيد على من يخلصون من المسلمين يبظلوا ها مهدهم في الدفع عمن يخاف عليهم ونظيرها ان عدم العدو على بلاد المسلمين تكون ا ل م ق ا ت ل ة اقل من النص فان م ا صرف ا ل ز ي و الاسلامي او المجاهدون الاموال ا ف ت و ل و ا على الحريم فهذا وامثاله قتال دفع ي مع قتال كرب قتال ا ل ك ل ب الذهاب الى ا ل ع د و في بلاده مثل ان نذهب لفتح موت ان شاء الله قتال الدفع مثلما هو في اذهان الطامه في فلسطين عندما ي د خ ل العدو بلادنا فهذا هو ا م ث ا ل ا قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال لا يجوز ترك هذا الجهاد وان كل ربعهم او عثرهم ي ج ر القتال ثم ابن تيميه يشير الى ق ض ي ة م ه م ة م ا الذين يستفتيون في الجهاد يقول ورد ابن تيميه على انه لا يستفتى في الجهاد الا العلماء الذين يعرفون حال الجهاد وفي الجهاد يقول ابن ت ي م ي ة والواجب ان ي ع ق ب ر في امور الجهاد ب ر أ ي اهل الدين الصحيح الذين لهم خ ب ر ة بما عليه اهل الدنيا لا دينا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين لا ح دينا ب لم الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ ب ر أ ي ه ولا براي اهل الدين الذين لا خبره لهم في الدنيا ولا برأي قد يكون ع ل ا م ة في بلده لكن لا يعرف ح ن الجهاد و ل ن يرده ولم يزوده عن كثب ولم يعرفه ولم يعرف عن زلان و ل ن يقعد ا ل ز ل ا ن ي وكيف المعارك وكيف ا ل ج ا ع ا ت وكيف ا ل م ز ا و د ي ن ولم يدعو الى دعاء ب ح ا ج ة الى اطباء ب ح ا ج ة الى, بحاجة إلى مرشدين ب ح ا ج ة الى مقاتلين من لعند ي ع ط ي ر س ا ل ة من فرنسا أ ح د العلماء الاصلي ع يقول, يقول الشيخ صلصال وهو من ا ح ْ ب َ ا ِ ن َ ا واخواننا َ سامحها ل ل ه يخوض كيف نزج بالدعاه في افغانستان في حرب تمدها امريكا بالسلاح والمال قل سبحان الله لماذا تخفيف هل زرت ا ل ج ن ي بتروي ا ا ل ق ع هل ت ع ر ف ي ن كيف تفتي هكذا هذا من اهل الدين لكن لا خبره لا بد من عليه اهل الدنيا فلن استطيع عامل اخر قبل ان ننتقل عن قبيله امريكا انا اقول اتحدى حتى الان رجلا ي أ ت ي ه بديننا على ان امريكا قدمت ق ط ع ة سلاح و ا ح د ة بدين الزمن وصواريخ ا س ت ن ج ر ه وامريكا ت أ خ ذ ثمن كل صاروخ سبعين الف دولار من اعمال ل المسلمين مليون دولار ل ل زاد امريكا بستين ت ل ي ميت مليون ل و د ر ل ص ح ح ة و المسلمين و ت ا ا ل ر الاربع ا بيشاور رباني في خالص وحكمة يارد ان ت ا مدارس تعمل لهم وتعمل لهم ا ا ب ت من ا ل ذ ي ن يموتون من, من ا ل ز ودماءهم ا تنظف فرفضوا ج م ي ع ه توسطت ل د السفارات توسطت لبعض وزراء ا ل خ ا ر ج ي ة توسطت لبعض رؤساء المؤسسات ا ل إ س ل ا م ي ة فرفضوا أ ن يتدخلوا أ خ ي ر ا قال المسؤول عن المدينه ا ل أ م ر ي ك ي ة أ ن ا اكاد الجن هو ا ل أ م ر ي ك ي يقول لان دماء هذه ا ل أ م و ا ل سترجع المخلينه ا ل أ م ر ي ك ي ة بعد سهران ف إ ن ل ا يدخلها لابياء س ت ن س ذ ترجع الى امريكا و ع ن ا حد علمي حتى الان رافدين حتى الان هم رافدين ان ي أ خ ذ و ا شيئا حكمه لازم في داخل امريكا عقد مؤتمر صحفي مؤتمر ص ح ل ي ا قال ا له كم اخذت من امريكا قال لم اخذ من امريكا شيئا ريدان كان مقابله في ذكر امريكا قال لا اقابله فدبلومادي الذي يدل حكمتان ان ريدان ينتظرك في الحادي عشر في م ك ت ب ه قال له حكمتان انا لا اقابل الريدان فقابلتني جنينه هذا دبلومادي قال انت مجرور س ت ي ن ملكا ورئيسا على ق ا ئ م ة ريدان وهو ياتي مقابلته المواقع وهو ياتي مقابلته ة حتى قال نعم ا ل ا اصنمت سيغادر امريكا الان جاء بصخره الداري وقاب الريجان فقال له الريجان هل ارسلتم الاسلحه التي ارسلناها ولو كنتم فاجابه ساخرا نحن ننكل اسلحتنا على الحمير والبغال فتبقى شهر حتى تقطع افغانستان من الجنود الى الشمال ف ر د و أ اسلحتكم ارسلتمها على الحمير ولم تصل حتى الان نعم من الذين يقولون ان امريكا تندجات لكن يعلمون في ب ل ا د ن ا الذين هم ربائل ا ل و ه و د وتلاميذهم الابرار يريدون ان يصوروا القضيه امام قتال بين امريكا وروسيا حتى ي خ د م ع ق ي د ة التوكل التي بناها الجهاد الاغاني في قلوب الناس حتى يجادلوا وقد ترى بينه وبين الجعاد وليس شهيد بذعور من الدماء حتى حرك المشاعر في قلوب المسلمين وثبت الشعوب كواه وكل شعب اعتذب ربه سقطت رضيهم الاسرانية يمكنه يقابل من ان اذا عج الدنيا كل جبال الهندكوش في حوض نهر ف ر ن ن د وهاريرود وغيرها سقطت في داخل افغانستان الرئيس اي الان اين قيمتها اين قارب الخلاط هل ف ر س ه انتهت هذه انتهت الرئيس نبيون ظنيون ما ر أ ي ت ه م اخص ولا اظل ولا احقر ولا ابحر من في داخل افغانستان هكذا ر ب د ت ه م هلعا وخلصا م ن م ن ا ل ح ف ا ى العراه المسلمون المسلمين هم كانوا يسمون الابناء ا ل ت و ف ا ل ج ب ل ا ل ت و ف الجبلي ما ما ف ن ع ا ل ت و ف ا ل ج ب ل قالوا اخضعنا الدنيا كلها بثقافتنا وفكرنا الا ا ت و ف ل ل ج ب ي التوس ا الجبلي في بلاد الشام و ا ل ن ص ر والسعوديه والاردن حتى من ه م ا اسرائيل لا يتحنى كمثال جبلي ا ن ث ا ر ه ا ا ل أ ف غ ا ن يحرك عندنا مشاعر الرجوله و ا ل غ ي ر ة مشاعر ا ل إ س ل ا م و ا ل م ق و ى مشاعر الاباء والوقاء نحن بحاجه ان كان هؤلاء ط ي و ث ا ل ج ب ل ي ة اللهم ا ع ن ا من الطيوث ا ل ج ب ل ي ة كما قال الشاب ان كان رفضا ح ب ال محمد فالوسط سقطان اني رافضي مفلوم ان كان الجهاد و ا ل ص ل ا ة وشده بدين الله عز وجل ه ها توافقا جبليا فاللهم ارزقنا التوافق الجبليه هذه تمدد النبي ه العظيم ونزد ب أنا أنا الدعاء. الدعاء في دخل عظيمتان الا قطعه امريكا هذا هذا ا ل ا ب ا د ماذا يحصل الدعاء ي ر ي د ان نقتلهم في دخل عظيمتان واصلا اين ع ق ي د ة القبر اين عقيده منكم من نفسنا ت م و ل و ن يارب الله, الله كتابا معجلا اين عقيده ة س ت ج و ب الله و ن ر س و ل ه ودعاكم لن ل ح م ي ك م ا و ل ا ب حواء انا لا اريد ان ا ع ت ب ر ل رمحي ضعت بالصيف بين وضع ا ل س ا ع ة حتى يعبد الله لم ي ج د ن ا ه ب د ل ن سيف ضعت بين وضع ا ل س ا ع ة بالصيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له فهو توحيد ب د ل ن سيف لا توحيد في سر إلا تفعل وقاتلوهم حتى ل ا تكون ف ت ن ة الشرك ف اذن القتال حتى ل ا تكن و الشرك و ا ع م شخص آ خ ر من م ص ا و خ ن ا الكبار كذلك لا هم احد من ج ا د في افغانستان سنكون جواب في افغانستان سابعا لكن كيف ت ذ ه ب و ن إ ل ى افغانستان اين ت ت د ر ب و ن هل يمكن ان تتدربوا فيما اكثر بعيد عن عالم الدول لن تشيخنا جاء الى خ ب ا ع و ر ز ك وكل هوام لفق ورقه في داخل المسجد ثم يقول الصوف هل تستطيعين ان تدخلوا في داخل افغانستان ه ن ت ك ا ت ل و ن هكذا ع ل الحدود تطلقون النار ولا وقل لان ا ل ك و ا ف ل ه تمشي فلا بدعه زمن و ا عصام تمشي من جنود افغانستان حتى تتناول بعمر محمله ب ا ل ه و ا والصواريخ والصلاح من ج م ع الانواع لا يدرس الخلال ان السياره تنشر خمسلاح ك ي م ت ر بدالا ب ا ن س ت ا ن مع م ن ه ا بالسلاح والمال بسلاح او ل جاهليه ي ر ك ب و ن ب ا ل س ي ا ر ة من ب ي ك ا و ا حتى يصلون الى ب ا ن ي ا ن انا باقه على ب ع ض سواء مائه كيلومتر من ب ي ك ا و ا ثم يقول كيف تقاتلون هذا ا ل ص ي خ الشيخ ا ل ص ا ض ل وهو من الشيخ الاعضاء وليس من ا ل ص ا و د ي ه حتى لا تتساهلوا لكي تضحك انت فهذا الشيخ ا ل ص ا د ل يقول, يقول كيف تقاومين الدبابات ا ا ل ر و س ي ة بستاتوني النداء يفكرون المجال الديني عن ي ن تتجولوا امام ن الدبابات ف ثم يقول ان ذهبكم الى افغانستان ذهبك من الاباث الافغان سيكون سكرا في على الجنس ف غ الافغان ي الريتيا وكاة اللوحة الظورة والصدوة وعالباء انتظرون لا اشتفتها هذا المطال حرام حرام يعني من السلس عرام مؤخرا يمكنك من يعني من لأنك الآلاب انا طبيب فانتم سحر كلامك على اننا لا نرى بلافغانستان هل هذا صحيح قال من سمع كلامي فهم قال اريدها ص ر ا ح ة منك هل هذا بلافغانستان الاردن قال لا تذهب و ا ل صدقوا والشريط الاثنين شغال في الازهر مئه وخمس والفجيره ج ت ا لا يوجد استفتاء للناس الذين بلا علم ولا يوجد استفتاء إ ل ا ع ل م ا ء الذين بلا خبره لا يعرفون حال الجهاد ل الا يعرف ح ا ل ج ه الذي د إ ا ا ل ع ا ل ت الجهاد صدقوا وإخوة وعبين يعرفون هاي الجهاد وخصوائه وأكراره الأنف أكثر الذين و ت ك ش ف لي جانب من ا ل ج ه ا ب الافغاني ونعرف سوءا جديده و ن غ ي ل في خطتنا في التعامل مع الجهاد الافغاني وماذا يحفظ الجهاب ا ل نقدم ي ي وماذا له في التعامل قاعد يقول واحد منه、فيه. امريكا يقول قبل سنوات. بحاجة قال ك ل ب ا ت الله تقول انا اقول الجهاد الافغاني بحاجه شديده ة للامام وهو بحاجه اسد الى الرجال كما قال احد القاده ة اثنى فكر قال والله ان عربيا واحدا احب الينا من مليون دولار ي ع ر ك المشاعر و ر ف ع ا ل معنويات ي ث ب ت الناس في خ ن ا ب ق ه م ي م ن ع الهجره ي و ح د بين الصفوف ي ك ل م الخلافات م ع ي ن ه م د و ن ه م ويثبت خبرات ت ح ر ي ك القتال هذا كله لا يستطيع ان يكون به الى العرق وما كان المؤمنين لينثروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وما كانوا ينذروا كاسا ايام ان يكون فرق كفايه اما اذا تعين يجب على الامه كلها ان تنفرق حتى تقرض الكافر وافرض لنفرض جدلا على ان الذهاب في افغانستان الان بعض الناس الذين يعيشون لا يضلوا في النوم يقولون الجواب فرض كفايه لو انا ما اكن فرض كفايه ما هو فرض ا ل ك ف ا ي فرض ا ل ك ف ا ي الذي اذا قام به البعض سقط عن الاخرين واذا لم يفعله البعض اقمت ا ل ا م ة كلها ما هو ف ر د ا ل ك ف ا ي في داخل افغانستان هو طرد الشيوعيون من داخل افغانستان هل طرد الشيوعيون في افغانستان اذن انا لافغانستان غير قادرين على طردني الشيوعي حتى ل ا ولكن ك ا ل ك لانه مرعك السنوات حتى ا ل آ ن على سوى روسيا وثمان سنوات على ب ط و ل روسيا اذا كان بحاجه ا رجال و بحاجه الى امام هذا على بناء على فرض ا ل ت د ا و ى بناء على وفرض ا ل ت ف ا و ى و ت ح و ل إ ل ى فرض عين إ ذ ا لم يكن الناس الحاضرون هذا معروف فالامه ج في أفغانستان ا كلها يقصد أفغانستان ك عاقمه لانها لم تطرد الشيايين من داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن و إ ذ ا وجد شكر من أ ر ا ض ي المسلمين سواء من الجبال أ و القطار أ و ا ل س ه و ل هكذا ن ص ل الفقهاء أ ص ب ح ا ل ج و ا ج فرضا ع ل م ن على كل مسلم في تلك ا ل م ن ط ق ة تخرج المراه بنا او بزوجها ولكن بمحرم والعبد بن ابن سيده والولد د بن ابن و ا ر د ه و ا ل ن ب ي د بن ابن داره فان لم ن ق ف و ا او تكفروا او تكافري او قعدي و يتوسع فرض العين على مناميهم سن على مناميهم فردا سن ي ا لا وسم تركه كالصلاة وسم لا وسم ن على أن الذي للإنسان لا يدرك يقول هذا والذي ل ا ل ذ يكون له لا تذهب والخطيئه بركبته ت ي و رقبتي كانه يقول له افطر في رمضان عندنا وانت صحيح مقيم والخطيئه بركبتي فمن يعرض الناس على ترك السلام او على ط ر ك ا ل ث و ا م او على ط ر ك الزكاه وهم قادرون لا يدركون هذا لن يعلم ا ن ه ل ي ح ل و ا انظارهم كامله يوم ا ل ق ي ا م ة ومن انظار الذين يضلونهم بغير علم على سائر م و ي ر و ن هو يحمل اسمه واسمي الذي يعوقه عن الجهاد لا يدري هذا وما كانوا ي ؤ م ن و و ا ن ف ر و ا كافه فلولا نثر من كل ف ر ق ة منهم من طائفه ليتفقهوا في الدين من الذين يتفقهون هذا ا ل ي ع ف ر ض الكفايه فرقه تذهب مع ر ف ت ل الله صلى ل ه ع ه وسلم وترك فرقه ب و ن المناظره ه ؤ ل ا من الذين يتفقهون الذين يتفقهون هم الذين ي ر ز و ن من الذين يقعدون كما قرر ب ا ر ك الطبع وابن عباس ا ل ن ي ا ر والحسن ب ك ر وابن تبور و ر ج ع و ا ل ت ر ك ت ب وهذا الذي وقع في قلبي و أ م ي ل إ ل ي ه لا ا س ن ى مني لا يمكن أ ن ي ف ن م هذا الدين إ ل ا من خلال الجاهد لا يمكن أ ن ي ف ن م هذا الدين إ ل ا مجاهد والذين يطمئن على الانسان ان يركزوا هذا الدين و ع ن ي ت ر ك و عليه من خلال الكتب هؤلاء لا يدركون ط ب ي ع ة هذا الدين إ ن هذا الدين لا يفقهه إ ل ا الذين يتحركون ل إ ط ر ا ئ ه واقعه في ا ل أ ر ض فالذين يفهمون من أ ب ل ه هم الذين يفهمونه والذين يضحون من أ ب ل ه هم الذين يتبخرونه ويفقهونه أ م ا الفقيه القاعد البارد فلا يؤخذ منه دين أ ب د ا ولن يقفز عليهم هذا الدين ك ن هذا الدين لا يؤخذ من القاعدين ولا يؤخذ من سقيه ق ا ئ د بارد ل ذلك لحر يفضل ر ؤ ي ه الحرمات تنتهك ولرؤيه النساء ي ج ر بهم ولرؤيه الدماء بناء ا ل أ ب ر ي ا ء من ا ل أ ط ف ا ل والشيوخ والنساء تكسر وتطول والمحارق ت ج ر ى في داخل افغانستان وعثر ركوع ابن مبكر ة ي ق و ل حتى ا ع ش ر طائرات في قروتنا فانتقت بنساء البلد وبناتها وحملت ب ذ ا ط ا ئ ر ا ت النساء ثم نزعت لباسهن كامله و أ ل ق ت ه ا فوق القريه ثم قذرت بهن و أ ل ق ت ه ا فوق قرعه المجاهدين ترك القرار و ك ا ل ت لك م ا ل م ه س ل م ل ه ماتبو وقالت لك مسلمه ا ت ب و ومسلمه ا ت ب و و م ل م ه م ت ب و و م س ل م ماتبو ماتبو ماتبو ماتبو ماتبو ماتبو ماتبو ماتبو ماتبو ماتبو ماتبو ماتبو ا ت ب و م ا ل ب و ماتبو ماتبو ماتبو ماتبو ماتبو م ا ت ماتبو م ا ت م ا ت ا ت ب و ب و ماتبو ماتبو ماتبو ماتبو ماتبو م ا ماتبو م ا ت ب ماتبو ا ت ب و ماتبو ماتبو ماتبو ماتبو ميت م ا ن ب و م ت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ي ت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت م ي أ ج ي ب الله والحكمه اجيبه و خ ا ص ة عقيده القدر خ ا ص ة عقيده ا ل أ ج ل الخلط على الرفق الخلط على ا ل ح و ا ء هذا لا يتحرر منها الى المجاهد و أ ك ب ر ع ق ب ة حياه المسلمين والدعاه هي ع ق د ة الخوف الخوف على ا ل أ ج ل والخوف على ا ل ر س ق اما ن نعلم ان الله خالق ل ا ب ق فهذا ت ر ح ي د نظري ت ر ح ي د ر ب و ب ه لكن أ ن يتحول إ ل ى م و ا ق ب و إ ل ى أ ح د ا ث في ا ل أ ر ض فهذا ت ر ح ي د ا ل أ ل و ه ي ة الذي جاء من اجله ا ل ر س ل صلوات الله وسلامه عليه ف ولكن ب ب ا ا ل ك ف ان يكون هذا المكان أ أن ر ض ل م ويقوم ا والأبسار ي ج من ان ل ويخرج ي ق و ل و ن ا هذا المكان ر و ن ك يجب ان ي ع ل م و ن أن ا ل ل هذا ا و ا ل و م الصماء ك ن ا ل و و ق ف ف يجب ا ل م ان ي ك و ج د هذا هذا ه كآب ترخيب توحيد ل و ي ة ن ا الالوهيه ر ن ظ ر ترخيب ا ل ل هذا ل ل وترخيب التوحيد و و و ل ي ر ي الgence ا ل ل ه بان ن ر ب ه فان اتهجاء على الله و ح ب ل ه والنظريه ح ل ه وحبه هذا لا و ص م إ ل ا في داخل ا ل ج ه د كيف نتوكل على الله وحده في ق ض و ة الرزق و ا ل أ ج ل فبحث حظي عن الله خ ا ل ق ا ل ر ا ب ق و ط و ه السنه و ا ب ا محمد يعرف يقضي الهامه خالد الراس ب امام رئيسي ا ل س ا س ق ا ل س ا ج ر وكذب له الطعام في رمضان خ م ص ا على ا ل ز و ا د ه الصنويه ان تذهب هذا في توحيد اين التوحيد وهو ردد توحيد توحيد واذا قلت له ان هنالك ر ج ا من المخابرات مر عن بعد بيتك الوام او رايت مواقفا بعيدا عن بيتك خمسين مترا مصاب بشلل نفسك انت ح ي د ي الملونيه رد المخابرات يكب عليك نظافه ويعثر عليك حوافك ويقف عليك عيشك من ورقه لاتدى رد المخابرات ي ق ا ل ل ن ا للاضوء ويقف دون الملفات ها ت ح ر ولكن هذا ه ه ي التحرر ا من ع ق د ة الخوف على الرزق و ا ل ا ج د و ل و يكن يرى الا الجهاد وموالد محمد حسن هذا يطلب على خير ي ويعقد عمل القلعه ويطلب منه ومحمد حسن أ ح ق ا ب ض ل ا و ا ل د ي ن واخي اختبر واخي وقفش ولكن هذا هو مسافر ومسافر ن ومسافر العقل ومسافر ومسافر ومسافر ل ومسافر الله ومسافر ومسافر ومسافر ل وقالت يا الله انك قائد وقفت و ابو ل يا ل ابن ويقول ا ل جدع وقفت ل ل وما كان يا ل ه بإذن ابن ل ا جدع ب مثل وقفت لا يا ه ذ ابن رعوش رجل ما م جدع فإنت منيغف خارجات بشيء علي ولكن هذا ه ذ التقرير ا و هذا ا ل ي ك و هذا الجديد و هو ذ ا اليحظ ه ذ التقرير ا ولكن هذا ا ي ع هذا التقريب هو ن التقرير ا росبو بي ن لا ص ق ل ع ت جهه م ك ل ع ت منك يا س ت ي م ن ت ق ل منك ا س ت ي م ت ق ل ع منك هل انت ه انت هل ا هل انت هل انت ه ا ن ل انت هل انت هل انت هل انت هل ا ت هل انت ل انت هل انت ل انت هل انت هل انت ح ن ف هل ن ت هل ن ت هل انت هل انت ه انت ل ن ت هل انت هل ا ت هل انت ل انت ه ت في انت هل انت هل انت ه انت هل انت ل انت ا ن ل ا ن ب ه انت ل انت ه ا ن ا ن هل ا ل ا ل ا هل انت هل انت هل انت ا ت هل ا ن ل ن ت هل ا ن هل انت هل انت هل انت ه انت هل ا ت هل انت ت ه ن ت هل ا هل ا ا هل ا ا ل ا انت ه هل ا باذن هي تقلق على الله حدو لهو حدو ان ل للعجل الانبياء جميعا قد ض ع ت و ا لاكرار ت و ع ي د الالوهيه ا ل ع ر ب و ع م ا توحيد ا ل ر ب و د و ه فلم ينفقوا من وقتهم عليه الكثير ل أ ن ه كان على محل اتفاق بينهم وبينهم ن من وهذا الله ليس مرة, ثاني مرة بعد أن ونطربنا ن ويشيرون الجنة إلى إلى السماء إلى الجنة. لكن ل ي ن ا هناك ا ف ا ر لدينا هناك ر ل ن ا هناك ا ف ك ر لدينا هناك افكار ل د ن ا و ن ا ك ا ف ا ر لدينا هناك ا ف ك ا ل ي ن ه ن ت ك ا ف ك ا ل د ي هناك افكار لدينا هناك افكار لدينا هناك افكار ل ي ن ا هناك افكار لدينا هناك ا ف ي ا ر لدينا هناك افكار لدينا هناك ا ف س ا ع ت د ن ا هناك ت ف ك ا ر ل ي ن ا هناك افكار لدينا هناك افكار ل ج ي ن ا ه و ا ك ا ف ا ر لدينا هناك ا ف ك ا لدينا هناك افكار لدينا هناك ا ف أين ت ح فقال النفس لا تذكر ولا تطفو وراء راتك إ ل ا في دخل المعركه لا ت ك ل ع ب د م تعرف الموت ف ا ن مستعد ل ل ك ا ر ربي في كل لحظه نظيف طاقه مستعد ل ل ك ا ر ربي ومن أ ح ب ل ك ا ر الله أ ح ب الله و لكاره فهو اتلقاء لكار الله فهنا يوم بخوف من الله عز وجل ومن هنا و ق و احد الشباب ا س م ه شاهد معنا بالجهاد من ا ل م ا ر ا ت ا ل مات ابوه ر ا ت ق م من درهم م ا ادري حفظك الله ا رتب ان ياخذ درهما واحدا قال نوى ابي مشبوه و ا ن ه كان يتعامل بالربا ورتب ان ياخذ درهما واحدا كيف تصفي ل ن ف و س وتثقل وتصل الى هذا المستوى بدون ج ث ا ب النصر بحرث لان ا ل ذ ه د يسخن النفس ب ح ر ك المطار لان ح ر ك المطار يتعبدونه ا ر د و ل ه م يرون الحراره ي ع ل ى ا ل ك ه ر ب ة ء ينور الكرب يصير ساخن مثل الحبيب الساخن يصير مطاوع لك ت س م ع منه شباك ت س م ع منه باب أ م ا الحبيب الباب فلن تستطيع أ ن ت س م ع منه شواذ هذا ا ل س ا خ د م النفس ا ل ج ا و ب ه لكبير الله والنفس القاعده والعين و ا ر يا رسول ا ل ل ا يمكن ان يبقى هذا الدين اما قضيه الرزق القضيه على الرزق ما رايت احدا متوترا ن مثل الله ابدا رجل يهدم لو تذكرنا تدخل تراث اشباح تلحق ا ل ا خ و ة من ا ل س ع و د ي ة ي و ج ع س ي ا ن الوضوء طحين على مجموع من المهاجرين يكتابون وموتون لا قوه غ ل ا ط ع ا م ف أ ع ط ا ه كيس طحين و أ ع ط ا ه قومه قال اخ يحدثني قال اقدم الوقت كابت شمته فكنت بين الخيار وصليت و أ ع ن ا لابس الحجار واذا لا باب الرب العبيد ياتي ب ق و م ت ي وبطحينه ويقيه في وجهه غلط لا اريد مساعدتك لقد نرى ماذا نرى ماذا نرى ماذا نرى ب ماذا لا نرى ماذا نرى ت ماذا نرى ماذا نرى ت ت ص ماذا ل ح ف نرى ت ماذا نرى ماذا نرى ماذا نرى ماذا نرى ماذا نرى ع ا ذ ا نرى ماذا ل نرى ماذا نرى ماذا نرى ماذا نرى ولكن ي رئيس ا ل م ل ا ت ق الامريكيه اسلافه ل جاءنا على الدفاع وقالنا قربان فادينا من صنع قرب من قبل على ر ب ا ل افنان شو ا س ت ط ه ع سند على رجل افنان عم هذا رئيس الملاعق الامريكيه انكا يؤتى يؤتى كان افنانه ر ا ن ف امريكا ولكن راؤفته بانه كافي كيف تسمع الارثام كيف يمكن ان يربى ت و ق ي د مبلغي واحد عندما رايت الجواب غفران عملت ان المسلم أ ع ز انسان على هذه ا ل أ ر ض ووجدت على أ ن حياتي هي خ ل فقط سبع سنوات السنوات التي قبلتها الجهاد في س ر ت في فلسطين وسنه في افغانستان هذا عمري و ب ق ي ة ح و ا ت ي ليست حياه هذه حقيقيه و ا ل ل ه و يقولون ي س ل ي ن غضبان على ا ر ا ي ل الدوله السلاميه مو مجال التخابرات عندك واحد كار عندنا ك و ن ي عندك ركن من المخابرات من ر ل د و ل السلاميه كانهم يقولون ي لي ان يتنبيوا ان و ص ح ح و ك في الدوله